وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ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 ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكيلا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت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 والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا لِخُصْمَانِ اخْتَصَرُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَذِين كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابُ مِن النَّارِ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 يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذقوا عذاب الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من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 وَمَن يُرِد فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقهُ مِن عذابٍ أليمٍ وَإذْ بَوَىنَ لِإِبْراهِيمَ مَا كَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِك بِشَيْءٍ وَطَهِّر الْبَيْتَ لِلْقَاطِعِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّكَعِ السُّجُود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا, يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يَأْتِينَ من كل فج عميق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 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّا مَا فَكَانَ مَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيْحُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانِ سَحِيقَ ذَلِكَ وَمَيِّعَ الْعَظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّ الْقُلُوبِ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 أنا <تنالوا> ألُتَقَوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ 119. إن الله يدافع عن الذين آمانوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظالمون، وإن الله على نصرهم لا على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا, إلا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 ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة وأتموا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.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 فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة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 او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل الابصار ولكن ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمَ عِدَّ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ وَإِنَّ يَوْمَ عِدَّ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيْمَنْ مِنْ قَرِيَةٍ أَمْلَأْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخْفَتُهَا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 ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك, أولئك أصحاب الجحيم وما ورسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى, إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته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 Then they killed or died, Allah will be forgiven by the good of them, and if Allah is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 أَلَمْ تر أن الله أنزل من السماء ما فتصبح الأرض فتصبح الأرض مخضره إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض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 اللههُ يَحكُم بَينَكُم يَومَ القِيامَةِ فيِي مَا كُنتُم فيِيهِ تَخْتَلِفون أَلَم أن اللهَّ يَعَلَمُ م في السَّمِ وَالْأَب إِ ذَكَ فيِي كِتاباب إ ذَكَ على اللهَّ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 يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَنُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ النَّارَ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 هو took you and what made you in the religion from Haraj, from your father, Ibrahim. He called you the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 فَنَعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ